سمعت يوم الناس سمعت من كريب ومن بعيد الموت حق لا مراء فيه كتبه الله على كل نفس لكن الذي يختلف في مشهد الموت هو الأثر الذي يتركه الراحل بعده من ذكر حسن وسيرة حميدة تجعل القلوب متعلقة به والألسن لاهجة بالثناء والدعاء له وبحمود أحمد الباتل حامي ممن أحبه القاصي والداني وهذه أبيات شعرية للشاعر أحمد بن سعود الحمد بصوت برجس العثمان وبسلطان وتمت العمليات الصوتية في استوديو المعتصم الرقمي. سمعتي يوم الناس سمعت من قريب ومن بعيد علم من بسببه نشوف الناس ضاقت كلها عما الخبر بدري والأحزاني بوسطه تزيد عبراتي خلق الله على فرق العزيز تلها حل القضاء والله يدبر في عبيده ما يريد سنت حياته كل نفس قسمها يا صلها حنا في قادنا صاحب الأخلاقي والنهج الفريد سيرت حياتي شجرة تثمر وينفضلها لسمعت في كل ليل ويوم ما جديد سمعت يا رافي باسمه مواثقها وهو كف لها ذاك حميد البات الجارات محبته وسط الوريد قدرت على فوقي وقلوب العباد احتلها سمعت يوم الناس سمعت من قريب ومن بعيد كل من من أسبابه نشوف الناس ضاقت كلها عما الخبر بالداري والأحزاني بوسطه تزيد عبراتي خلق الله على فرق العزيز تلها رمز الوفا حميوي رمز الطيب والرايا السديد احوال لا يا ما العسيره مبتلاش في حلها كافح بعزم وصبر وين على العلم الوكيد ما يشكي هموم الليالي تجاها ما جلها عن صبره وحبه لفعل الخير لا يمكن يحيد تقبل عليها الناس واب وجه السعادة يقبل لها يا الله يا اللي تقسم لرزق من بين العبيد ندعيك يا رب جميع الخلق غيرك من لها سمعتي يوم الناس سمعت من قريب ومن بعيد اسبابه نشوف الناس ضاقت كلها عما الخبر بدري والاحزاني بوسطه تزيد عبراتي خلق الله على فرق العزيز تلها تجعله في جنات عدن من عمم فيها سعيد يا واحد كل النفوس المحسنة تحسن لها صلاة ربي بالختام اعدادي ما خط القصيد على نبي كل الألم أهل الهداية دلها على نبي كل الألم أهل الهداية دلها